بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد مرضانا خشيستان فيشينا ما بهجمين النووي شرح كتاب مختصر رياض الصالحين هنزاني برزخ خوسيس امام النووي أحمد خويا جور لبيت. لم بابا ما مصادر فرمت باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور أم بابا باسي نهي كذمة لذكات. بس ان هي كدنوا قد قد كد مال يدكات اللي بيدعوا داه اننا ولا انا اي الاسلام باب النهي عن البدع باب النهي عن البدع ان باب نهي دكات بس اولك قد غكراوه نهي كراوه لبدعه كجمع بدعيه زياده شدي كلا في بيغمر خوي النبي صلى الله عليه وسلم بناوي دينه بجنا الاسلام ومحدثات الامور شدي تازه بكري وانزامه در بناوي دينه الاخوان الزيغ بنوع كخوي كخوين الاسلام نبوه توازمي بدي اا ونهي لكراوه شوا فرمى ان بابكي درشتوا امام النووي رحمه الله بيه كزانايك وعالمه برزي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 برزبوا لعلماء البيشيني امو السلفي صالح من رحمتي اخوالي بيا اما قدرئوا بياوانا دقلين ورزو خوشي سعلا من كبقسين لكن كاتي قرآن متفسي حديثي في غمان خواما بشرحك صلى الله عليه وسلم اما بجوه دقين واسفالي دقين نكسي هرب ادعاء اخوها البواسيب بشافعي ورحمتي اخوالي بيا شافعي ويفرمو اما شافعي ما ثبوا اقين اخو شافعي دين تازين هنا عالمي مالك إسمه ديلو كردو لتعليمك يدير ديني شرح كده خودين تعزينه ناوي كسر آت بواسكات هذا شافعي وانارد سبحان الله خلك جواه أو نا زانا خوش بخلي دوار زانية أري أوك أو كده ويتوا في صلى الله عليه وسلم في غمار الأخوة هذا كذا خلا شافعي مذواني إمام شافعي من حقه شافعين الحديث في <تصفيق> غمار الخوايا فرموا صلى الله وسلم هذا شافعي وانالي خممس يمكن هم مقلديك شور بآجال لشريعة الإسلام أخطأ زغلطة ان جال خلك هي بو جان جان شواشة دكات بو جان جان شواشة دكات خوشي آجال دارنيو بآجال لمشهري شافعي والله خلكي وايد دعاك من شافعي مشهورين سؤال بخويك عربياً اعرف ليه بقولي تودي راسي بكي لديان ولا بيستان ذات شد ذات مخالفه بس اعقل يا هالناس شافعي ما وكبرك ذلك كبرك مناقشه بس امك ام جمع بين صلاتين اهدابي والسفر مسائل أنت كم قصي <تصلح> شافعي؟ نازل هلأ خوي بس وياك خلق جبراكها. أنت تقول تشي لك قصي ما شافعيك أيه تظامي كم قصي شافعي؟ تقول لك بس خلق أجرته. تشي لك قصي ما شافعيك أيه؟ أماش بقول نومني أو كابري جنزي شو بوا جندك إلا لا قرزة وإحترام بماما صايني كل كملاء يا شعرة زدين هربوا الزكاة وصرفت رأو جفان برقندو سق خادم أو شنو أبوه كملاء نبو كز حاضر نبو إنت بياش نجيك ردي والروجات وانسيا خادم بو تملا. بس لو بصرفت او جندو أو ودي مخالفة يبو. يبو. زور مخالفه هي بوصول خطئ هي بوصول للفتوحات حق... يحط توجيه خو النوار نبوه ماموسان ابوها خلق سيبكا إيه؟ أي إذا في عيب ولا هذا متي من ذلك؟ ام آصلی از خودش می‌دوند نه می‌دوند وویستی هر بدروپیلایی درس که خطا جدای نم کعبهای و نملاه ایران مغربه خلق بر و منزله قرار با لغیبو قرار با لغیبو وویستی وای لو جنجب قلم جنجب حذیب قرآن خودنیه حذیب دینی خوانیه که وقت مناقشه قلم قصه کرد نمایو درجی حوش رایگی ببو مناقشه قلم جنجب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 ياكسر بوقصي واللي كسر جويلي بالهلاه، الغنم كيابي يا زو خرافة، بقى شافعيه. نازني أم خوي جاهل وما زال هل اصلا أصلاً بس أقصي بويا كه بوي بعصا بينه دكم كيابي زور زنا من مزبلكه. ديان معقول ديني خواي في دينه لما مسألة كه صدق بكريت. العظيم دلوية. شافعي شافعي رحمة خوابه به هشیشات کار. ای که بولا که ما پیوانی خواهیم کوره کدین باین کدوم؟ انشا الله باید با اسم که آم پیوا آم بعبل نصیوا بعلمانه نهی کراوا قاده کراوا لبیدعه لبیدعه. آو کسانی که مشارفی مذهبین. رجع رزم و مذهب سرمانا علم برزه خوشایسته و تاج سرمانه. آو کسانی که کاملان شارازانین من دینی خوا. اری ولایم شافعی مذهبم. اگر شارازانی ولو نهي كرا ولا اجتياز هذا هو الاسلام ديني اسلام ديني كه پاک بسند گشتو به بسند دم صلى الله عليه وسلم دیما پیگشتو هج غل غش بسند بسند سند, سند. نبو أصل اساسينه بو بدع او زياده ما لچاكم چي اصلي نيا انجا زانند فلون بدعات عفي عبادة بيها، عقيدة بيها، ذكر بيها، كل شيء بيدهن ناوبيت. لأنها ديني إخواني درستيكي، بول اخوان زي كده مخالف إخواني جوا لا إخواني جيني بتوا. او كسرج ذيك أخوانا من دجي اسلام أري من الأخوين إخوان زي كده ما هو؟ خير دكم. يدري يان بالغيب هنا كشدو، يان ما ضعيف، يان بره إخوي او بدعيم. آياتي بيروز ما بيروز ما فالمودي الصحابة كما قال لك زورة لسر اوه ابي مسلمان متبع بيت وتشون كوتو بلق بيت شون كوتو دليل بيت وانه ما لكراوة حذر كراوي لمن تحذير كراوة بوما اقدار بنيتوا لا بدعو شيت تهازة دهتوا لناو دين إخوة القبرى تونك دين إخوة ابي بها رزلت دوني الخزمات باسمكر ابن تيمية فالمية رحمة إخوة لبير البدعة بريد الكفري بدعة بريد كفرات بات كإنسانك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 فرم أن بو إمام الصيببرز، فرموا لأن المعاصي يتاب منها. لبرون معاصي توبيري أكلت، هركسي <تصفيق> معاصي وصار في خوي بخوي زين تامبارا، زناك عليه والله من شر وبيسم كدو، إشي أزودنا بسندم كدو، عرقا خوات هاد بخوي بتأمبارا زينت، بياكلش هاد خوي أشارته وأرد تامبارم، لها مو معصي مو عرض خاو نجتبه بكات، رأيت يزيد، شو كي أزين تامانك بس اللي بيدعده نخير، دفاع كاد، لا يتابع منها. بيدع خوانة ليت دفاعه قال من خيرهم كرد من ديندارهم كرد توبلا سر بس مع خلق <سؤال> مع كان توبيلي أكاد. توبيلي أكاد بس بلكو إنسان سلفي صالح من رحمة كانوا تابعين وتابع تابعين <سؤال> فر ما زوج عبد الله كريم مسعود رزاق خويل بييك قبل عالم كان الصحابه كانوا اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم متبع بالجبن شلون خوابك خابكون صلى الله عليه وسلم اتباع وهداشن جوتن بيروا باور بيغمر ما شلون صلى الله عليه وسلم عبادتي شلون بو خوي تقوى تقواه شلون بو اخلاقي شلون بو شلون قرد بو شوازنت تو بو بدأ بدو راسناقيت او بلان بشو بشوازي او با او طريقيك او داينا وك التشريعك دول الاخوه تؤاهروا او بيوت اتباع ولا تبتدعوا شتي انك كوالو سردمن ابو بيت فقد كفيتم كفايات كراون بس اوندا او, أو دينك وهاتوا او كفايات شتي زادت مكانها بس ما كريت لا اصحابها فريه الاجتهاد في الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في البدعه لناو سنتي بغمر خوايا ما مناون دي بخذ بخد إشكا زور زور ساكتره لهدان كوخذي لكن لناو بدعه بيسنا قدو خرابط. يا كيتله صالحين نفهميه الطرق كلها مسدوده على الناس او خلق خلبي خوا برواد خوي لاخوانك ذيك بكتاوا خوي بلي برز همو ركغان دخراوا الا طريق واحدة الا رجا جانب اول شراقي في غمر اخويا رجاي سنته هر رجايته بيجري دبر هر عباده وعقيده وذكرك توب يجري دبر بره بم رجايه بم عقيدهي بم بم عباده خل والله ناجبين لو سروا جري دراوه بس دراوه وناقدوا سرت ابي دوار لو سروا جري دراوه هيك بسراوه وراسته في صلى الله عليه وسلم رجاي سنته ولكن يجب ان الصراط المستقيم او رقائق او كراواته فهذا هو الحق ويقول انه محمد يقول انه يقول انه محمد في يقول انه يقول صلى الله عليه وسلم ماما سلم بابا يقول انه يقول انه يقول في يقول انه صلى الله عليه وسلم يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه يقول انه حق انه يقول يان سنت حق بدع باطلة توحيد حق شرك باطلة ايمان حق كفر باطلة فماذا بعد الحق الا الضلال السند بيغمر خاصه مواضع اشكرايا لغير السنه هر شيء باطل لا دوي حق هر شيء هذا باطل حقيق حقنا بيضوان واذا السنه حق ايدوي حق او يحق نسيا باطل ما له راس سنه حق اخر امش حق باطل هيك حق ماكها بدع باطلا أو خافر من فماذا بعد الحق إلا الضلال أما بزور كان الدنيا توميك باب القاء شهيل لدواي حق دجلة با باطل أو يحق بالسنة غيري أو هالشيء بكيد بنو دين باطلا هم الصور دي نص آياتي سيدوه وتحق باطل دجلترين بيكو كنا بنوها بهماشيو السنة بدع بيكو كنا بنوها إبن تيمية رحمه الله وده فرمية ما من بدعة الا وتحته سنه مدفوعات الا وتحتها سنه مدفونه هربد عيل دنيا كرابه الا لجيرو سندك مراوى سبحان الله بكره لي هربد عيك لجيك كرابد الا لجيرو سندك يندفن كردوى سندك مرانره بيدعك كردوى هل المزقو لابانغ دان سيكا لاقت قامت سيكا لادوينو جاكان سيكا لابيرجا سيكا سندهاش مبارك الرقبيه سنتها بيدعناه اللي بكرهه بيدعيه هنا أو تأكيم الأنوه سجل كاني تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء صورتي النعم هذه سواش هيش ما بجيني ما فرطنا في الكتاب من واتهيج تكمن بجنيشتو لله الحفظنا ما نسيته اويك يا خاي تعالى يستدي بك خلقي قابين إلا الا المحفوظ علماء ما فرضنا في الكتاب او كتاب مساله الحفظه هندي فرم من دو فرم نوايه والله هندي والله علم رايكم لا فرم ما فرضنا في الكتاب من شيء هيش ما بجنيشتو لا بير نسوه لا ما نسيته امد اويك ولا كتاب أو دين أو عندما يقولون علماء فرمون ديني خواهي تعلم مشتملة نسل أو هداية خواهي تعالى حقية هارتشيك على خوي خواهي في رازبه نسيته أنجام دريه أول شيء كان يقضيك بياني كذبت فاتتو دين جيبا جيبكا نقش تتازبه دينا وإسلامه كخواهي تعالى نيستوى فاشند ما موسى وقال الله تعالى خواهي تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويل سورة نساء أ أجل نزعة تنبو مخاصمة تنبو لهرشتك شيء نكره لهرشتك جاوبوا يأخذ بوسيك بو عبادة بو لهرشتي منازعات تنبو تومري بقصيم من, من بروي قصيم زوج قال كاكا لدواي باندان حتى لا إله إلا الله أو الفاتحة الفصلات بلاي بلاي, بلاي حبشي ولا رسول خدا أهمه زيادة بن عبيد لا حديث بيغمر خواناتوا فقال لهم انك تتعلمون انهم نقصي هي، فرموا، نقصي من اجل ان حكم من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان بس من اجل أو يكونوا يكسر اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان والسنة من اجل ان يكونوا من اجل من صلى الله وسلم ولا يقول عنه سُنَدْ منتهي نزاعنا يا من, من أرم أصل أساسين يبدع يا نبي غمر غمارش شوي فرمونا بلال بانجداولنا أبي محذور أو بانجداولنا الصحابة كان أو بانجنا كاس أصل و أساسين يا توش عليه يا أما نزاعنا نزاع بحلناه بابقينا حل النتيجة حل النتيجة بقص كث نابد شرع دي قصة كم نزاع كما لا شرع بس أنا شرع باشرع ما بتوار أي شريعة تباكي إسلام قرآن و سُنَدِي والله من برو كم قصة كم انتهى القران أنا لشتى ولا من نية، سنة لشتى ولا من نية، صحابي لشتى يوم أنا كذوا، كيبرديوا أو كنسكودينيا، يعني؟ والله واظنها يعني. لا قارتو أي اي أيكم، بعمر يجي هبوط للمزكودينيك، أيوة والله أظانه يعني لا ايوا دجي اسلام بدعكم، باخوش بيه خوش نبيه، مع دم يته بخوشني هلا قار أيكم، ودي أيوة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 مجال جاء لتدق أبوخ القذان خالد زكري ك خالد دعاء يكسر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أيم بخالب خالب لا ين خالد دعاء ك وبعض استهزائه تحير مسجدك لو شيء قذان بلقيه لسروه منو تني زعم من اللي ني هي أو اللي زعم أنا بمش حالك جاب والله هي ني بس هي خيرة ني وخيره أبي أشتري النبي خير بيت أتو زبيت ربي أبي أشتري الإسلام النبي خير بيت این خواهرمی هم مشتی ما بس کدوم هیچ بجی نمی‌ماد و چاق بیو بسی نکیم. ای کام ما فرات نفر کدای بیمشید. هیچ بجی نیست دوم. هیچ. اگه تو بری و الله هیا و ات خواهی نخر بجی دیش دوم. بیا بری. فناگریم اما ما و تو بیاید. بی خسیم کی؟ بیدع بیدعی سبحان الله. یعنی شتیوات یا کلاکا خسیم وابط دریگه سر دخوشی شه ونید. خواهرمی اگر ولكن ولا لك ان الله يقول الله عليه وسلم ان بس يقول مجال ان نا يقول لك ان الله والله من ان صلواته يقول لك ان الله يقول لك نبي بدين يقول لك ان شتهاته يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك ان فرمي صلى الله وسلم ما يقربك الله إلا أمرتك به هيد وهي الشيء تجنموا كخوينا خذوا الا وتما اي ام شتاك كتو بيشاك لم سردم دوسي توا صحاب لي باقابون خير دنوسي اشو هردت والله من فيم تشاكا شتيجي شاكا والله ام قسيت ما بقس خد ويي كاس لي قبل ماكات باش هذا فرمي خويا قولوا فرمو هذا صراط مستقيما فاتبعوه خويا يقولها فرميت سبحانه وتعالى أمر يا قال من ورجلن شن بكون كامر قرا راسك يا اخوي قرمه لهبان او هيك بيغمتن بتني باذكر صلى الله عليه وسلم كاولى سيبه كاصحابك هاي الرساله الديج ديني اخوي قوري وان هذا صراطي مستقيما فتبعوه امر قرا راسك يمنا شوني بكون تا بيغمر خاصا بدستي مباركه فتي جشفرمي رجاي اخوي رجاي راسك شون ابكون ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله شن هيك تصير رجايه مكن كل دين اخوات عبد بدعه لا خودوا خوات الخطوه ما فرمون مبتدع ابتدع قوم بدعه الا ازدادوا من الله بعدها هرق قوم يبدعكن والله لاخذ لك ونور لاخذ لك ون سبحان الله خف بدع عنايد خف اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ديني متان تواكر نعمتي خمصات عن رشد رازيم تنها اسلام دين ثابت اويك لناو اسلامها بس هو رازم بهيك رازينم واتب بدع رازينم أتدشوا تشون اللي بيدعي شاكا يعني عليه والله بيدعي حسن إيش عليه ما موسى يخليه بيرنجيها ما موسى اللي بيرنجي بيدعي حسن إيش هي هي بالقيك نبواسك هي آخرها بيدعي بيعنيه هي بيدعي آخر شيء تازو زيادة صيروا سمراء أبيش تسا ابن عمر صحابي في <غمر خوايا> صلى الله عليه وسلم رزقه لأخوياه كبيت لهمون عالم ترى قطابي برسب في غمر صلى الله وسلم برسالته كين افرمي كل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله وان راها الناس حسنا ها مو بدعه قمرايه باخذ جبلي حسنيه باي حسنها النيه ليكو جاوبك امام مالك افرمي همو حس ضلاله وان راها الناس حسنا امام مالك امام ما مسي امام شافعيشاه افرمي ها مو بدعه قمرايه بدعي حسن الاسلام نيه سنة هذا هو موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم وسلم يقول لك هذا هو موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك بس هو موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا هو موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا هو موضوع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا هو الله فاشا ماموسا يقدو حديث هنا وحديث كان دون الخزمتان باسكر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد إمام بخاري مسلم يجرنو رواهده إمام مسلم أو من باسكر دون الخزمتان آخر فرمودي للاك جابري كري عبد الله رزائي أخواني لميدة فرمية رزائي أخواني باوكي ميدة فرمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطبه احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ام صحاب رزقة فرميت زانت شون متابع في غمار خيكر الدوا. وهذا ردوا همو حركات ورنجي في غمار موجر صحابه صحابة هيش نمامه هي ما بسنا كان. بوخاد الإخوة خلاص شون والله هندني هني كدي موا. أفرميت في غمار الإخوة صلى الله عليه وسلم أكل خضوري خناة توا. احمرت عيناه وتأي سورة رنجي سك تاب في غمار مرت بيدعي كان. قولي كدو أنا خلاص صاحبه كان زنقان يعني انزل مجانبه كان او ناو شاف في غمر السورة بده بسكت او بدعيته اخذ شيء يقورين باث النبي نيزاني نزل يليل على قد خذوبه خيناته احمرت عيناه كان السوره بو وعلى صوته بي غمر اخوات دنج مباركي برزك الدواء دنج قور وبرز واشتد غضبه ترابوت ترعبونك عجائب لسلمي بروه كانه منذر جيش وقت قبل الجيش الوان اكاد شلون كابراجي ضابط بيجي عسكري لكايه الصقلتي جيش روان أكاد تو فلان سانجر بقول تو فلان شو شبر زبوه ها ها. ديني جيان أي فلمو شو الجيش يبلي صبحكم ومساكم. هو خارج هنا ورياي خو تام بن باني دش من دير ورياي خو من إوارد دش من دير تام ها أي فلمو بوحثوا انا والساعة كهاتين دس يبوا ركيب رزقك أي فنمو. منو قيامة أوبيه هاتني من دلوقت قيامة هوا هاد فنجي من وفنجي جوبرجي مباركي <تضحك> دستي خوي جو تكرد، ويفرموا أما بعد باشن جوبرين فإن خير الحديث كتاب الله شاكرين فرموا دا قل أنا هيك وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم باشترين ريباز ريباز محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها لها مش تخرابدر شيء تازلنا ودي خوي جوبرا لا همشي خراب ترين، وشر الأمور، خراب ترين اشتيت وكنا وكل بدعة ضلاله همو بدعائك وهموش شتي عزاء بنالدين إخوة جمرية، لدم مباركة الله عليه وسلم، كوا بدع وكل بدعة كل نيفا وإن بعض بدعة بيتا بعضه عندك ما في، فرمي وكل هم يبيه همو بدعائك جمرية، أجرش خراب بوطن ديا شاوي السروة أفرمو ريابا بيدعلا ناو ديني خوايا قمرايا قمرايا صار لي شواويه بعد. بهشنا أدبا انا جهنم أدباك أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من لهمو مصمانك أحاق لنفسي خوي بو خوي. من ترك مالا فلي هركسي هالك سيمرد وفاتك ماري بجيش بو كسكواركيد ورسكي خويتي ومن ترك دينا أو ضياعا فالي وعليا هر كسي قرض بجاي يشت كسب بيته من بويه ومواه هر من دالي بجاي يشت والله من خدمتي من أفسهم. صلى الله عليه وسلم لخوتان صلى الله عليه وسلم. سندها خفت باربو، دلت يتسقط بو بيتقدموا لبلوك إمامه داد خفت يا أخواني إمامي ديني خادرو كي ينووا. من بس كدوه، تخوانيه عيب شورينية. لديني خوي مزدادو بكين بل والله بدعي حسنها يو. بابيكم تسعى مو كل آخر خزاري نيا قيتشي كبابيكينو. شو أن زارينيا؟ بترى فرمي بدعقو مرأي وكمرأي وجهنم؟ تأخو شو يستان؟ من متابعين. شو شو الله عليه وسلم. أو حق بدعمان رقله بیه نمانه بید لبروی خوانای بید پیغمبر خصال نیست او زیادی از دینی خواه بید ناخوش نبی ما مستایان مم اختیار یا مم حدیم ممنولد ما مستایم ایش به دعای تو میکله دینی خواه نبیم ناخوش بیه البخار پدرش باتو ها چون از این بدیعیم باسکا با چی بالغی بدیعه غیر از ما مستصحابانی هنگردوها الله راست خنی هنگردوها یا بفران بفران به خالد راضي بخو ان الله دفاع دي كي والله من مزانيو باش يوانا بذنب فضيلتك والله هوانية والله إلا هريكم او كسديني خوينو او داكم دبر خاتنا وجوانا كان كنا خداي داك من وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين يجيب المضطر واذا دعاه ويكشف السوء